أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأوين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 يَفْتَرُونَ <تصفيق> الدكتور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 إنهم كانوا قوما عميم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره افلا تتقون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 وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا فَاذْكُرُوا آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 لفضيله <تصفيق> أخاه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 وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين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 فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم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 لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا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 مَكْرَ الله فلا يامن مَكْرَ الله الا القوم الخاسرون اولم يهدي الذين يرفون من بعد اهلها الا نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من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 بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنَ إِنِّي رَسُولٌ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَى أَن لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ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 يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما وإن ان نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك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 رب موسى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمن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 قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء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 ونرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم, فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين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 أَجَنَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْنُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى مِيقَاتَنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنَّ إليك قال لن تراني قال ربي أرني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل